بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يصرود ما أنت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإنك لا على خلق عظيم فَسَيَطْغَوْنَ بَصَرًا وَيُبْصِرُونَ بِأَنَّكُمْ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعْ مُكَذِّبِينَ وَلَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ولا تطع كل حالا مهين أما زم المشائم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم وتل بعذ ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اعبوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانقلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَقَالَتْ عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونِ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْثِقُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ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 انَّ الْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ أَفَتَنَازَعُونَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوك إذ نادى وهو مكذوب لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَجَاءَتْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ